سيسمى الربين دحنين يتشورد الحنام أشحار مقرد الشنيس ويبين ذكيد العبديس ذي الجمعيس عن الحرمان المشجد الحرم ألمد بيت المقدس ونمد نزيل فركعان أكينا ذكي نسخن خلال العجي في النظر أثنى الشيس كل شي. وآتينا موسي الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذه من دوني وكيلة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عمدا شكورا نفكد موسى ثكثاف نقمش ذي الهدية يورون إسرائيل أرتق مثغريو ونفثت شريم أدريبو ذك نبويا إذنوح ونكني اللان إذن العبد شكر نطاش وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علو كبيرا فإذا جاء ودؤولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا نعمزن دير كتاب يورون إسرائيل أشفش ذمذير قاعة مرفينا رث تعديم التعديثة مقرات مديوشل وعدة منزوث أو اندن شقع العفاذ يسعان لقوة ذي الدلع أذي تسرين الطرن فَهَيَّأَ لَهُمْ وَنَدَ كُنَفَن أَذِى وَذَرُوا وَعْدَ يَضْرون ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ وَالْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ سَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وليتبروا ما علوا تتبيرا عشى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا نريون دنوفا بعدك ننفل سن نفكيون الشيد دريا نقمكم قطس يذون ميل تخذ من متخذ من ذمن النون اكن غير مفخسرم بيد يسري وعد الطير الحشم اذن ونون ون هذا بيت المقدس اكن ليس حشم تجولا الشدر من خدوفان اسغر ما هتبن ون ميلثو غير مردين اذنو غير له نكنيه اذه جهنم من قم ادر خفران إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاب مليما أثن القرآن أجيني يستوي سيني وقمان يستبشر الدر المؤمنين وذلك خدمة نشرح أسعان لجرد مقرآن أتنوي ذكو النومين أسأل أخفنه قيس لعثف ذقر حنطاس ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضل من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا إذا عونا ذم سشر أما كني ذا عوش الخير ونظم إتحرطاش نقمد إذ واسذيشين ذل عالمث القذران نمحل عالمانجيظ نقمد العالم عالمباش إذ مظريوث كل شديفان أتظر فمذي فافن وان أكون الدرزق سوى معيش أتي السلم سبسا أمكرا فانت حسفم كل شلم بينثي يفرز وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفاب نفسك ليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يظل عليها ولا تجر واجرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كليو نذس نعلق رفعي لصغرهم قرضيش يوم القيام جد فيك اركي تفثي فيفسر في أسين أستحص في ضمانيك ويثبع نفري ذي الحق إميث يثبع دمانيس مذوين ينفن في اللاس إميقون في ضمانيس ولشترو يحتي الدمان الدنوف تينا النظان نكدر نسعة الشفلان ألا ماشي قعد نفين وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحقق عليه القول فدمرناها تدميرا من فريوست الدار يوصا اشنسنجر انا مرويد يتنعمن أغضعا نندوين يمر نشهرن رثف اذي القرع على سنقرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أشحر ذي الجير نسنجار وذيديوسا من بعد نوح باركان أثنفا فيه يعلم من العباديس يبدل الخفار يزرطا مكان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم إصلاها مذموما مدحورا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 ثم بعد الجهنم أرسنق مسيح شم مقهور القمور تسعين مذوي نيف غان الأخار نجتنخ الدم فلاس يأنه ثانث المؤمن وإذا شخص منه يصرع مران هذا زندن فك أمذوي مذوي و نين بفيك وإرزاق نين بفيك أما منوع غفي واندكسن انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموم مخذولا أسمق الأمكن فضل أبعض ذي سن غف يض ذي الدرجة لخرث يجمي غلاف نحضر أرس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 واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يمرد رب ورث عبدهم الشماح حتى نتسا ختمة الحسن الوالدين أما يوند يقمن ورحموا قرنغدسين ورث نقار أف أعيغ ورث عقض في اللسن إنس نوار الزيدان سمزمنك في اللسن أكغضن أثنت عزض إنس رحمتنا ففيو ميد ربان ذا مشطوح ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للوابين غفورا تذبفنونك علما تشفرن رخوات رنوان مصر حمب بعد مثل الضم أثني عفونا تعاس إيوذي تسوف الغرس وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ذكسي وينك قرفا لحق ومغفون أكني غوم السفريذ أضغع ستضغي على أثنيه وذي ستضغي عن ذا الشياطين الشيطان ينكر طاس أن النعيم يزدف كذا فيس وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تمشطها كل البسط فتقعد ملهومه من محشوره مش شاب شد فكاو شتشن لف سراجول ذي فبشكي يرزاق اينش نوار سفرحان ورتقي مفوشي ايتشوشكر سمغارفي ورشتك طعطاش اشقلف مدنكلو من حتى دغور ويندما إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذا ذيكيس والسعدي الرزق غفني أفغان حكميث أثني ببتس الخبار اللعبة لشيز رسا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأاً كبيراً ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ونقتل الرون ون ماذا الفقر ثوق ذم أذن كنا رثني رزقاً أدد دمول الذخونوي أذن في من غيب سنسن ذيون الخطم قران ورث قرب الزنا افندر خدميش مسن ورجل يدبر ديارها الا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشر في القتل انه كان من صورا ورنقثر وحف النيم احرم بسنغم حشمي لله في الحق والنكذن غنيس وظلم نقمز دي ونثي قربا القوة هذه على الحقيش وإلى خار تعديا مرينا غذير الصار أثن السيس ونصر ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تاويلا أرتق الربثيل غجير حجس وينثين فعان ألم مقري السن وفدس العهد أثار العهد ذي المسؤولية مقرن مذكثير مختلف مريح وزن السلمزان يصفان اذ وند يا خيرون اجرهني سجرا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا حذر ورتب علام اين سو تعليم ظرام ام ظن اغرى مدور ما عرف ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ارسدو افود مرقعا سوبر النيد النفخه ارسفلود القعام ارس تشوزي فلمدغر ونمروج الهرم يارنا يشرح السبب ايش ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وقذ ذكري دي وحا ذكذي سمش نصحان ورس تقم ذربي ويض أريس وعب ذن أغر جهنم كهرن أرن رمو فأشفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما نحن نميغختار ارشجي منيس ذي الملائكة ثلش اقلكن لذقرم أول زين النسوة قبال ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا أقرغن بين الذيرقران كل شيء أكل دمحثين هري اللي يسنرنا حشة روجة في الحق كان معه آلهة كما تقولون إذن لبتغ ولاة العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا إن سمر لني ذس يا رب إذنك كاد نام ثلاثتنا ذي نبريذ أن السودان غرباء في العرش العرش الرحمن ربي نسمو قرض الشنيس أعليل علي ذم قرآن أغفين لدقارا يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراً ما تسبيحنا سيجنوان ذي سبعاً يكدرقعاً ذويني اللان ذي سن أريد اللذي الشماء أريد أن تسبيح صرفضريس لكن أفهمنا أين كنت تسبيحاً أريد أن يكون يعقب أنه يعفونا طعس وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة نفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكر طربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوة إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ماذا تقارض نقمد الأحجاب ذي تغومون جلا ونفتش ذوي ذاك أنه من رسل خارف نقمد يولون فهما أذي يزاي السمع إنسان ما ثدر الضرب وحدث ذي القرآن النجرين نعلم ممخية السل إما رقدس حسيس إما هدرنا السفراء إما سقرنا الضرمين أرث في عم حشرجاج يتوسح لندمسلوب انظر كيف ضربوا لك المثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا لنا لم بعوثون خرق مقرم كيد بني المثول ورزرين أندث الدون ونجمعنا ذا في نبريد أندث غماني لي ذي أغساني يركان أدنكر أدنو غير الخلق الجديد قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فتركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عشاء أن يكون قريبا يوم يدعوكم فاتستجيبون بحمده وتظنون إن لم يهتموا إلا قليلا إن سنرث ذذغغن نغذو الزج ذلد غلم نغذين يقور مكثر إذا نمدل خطر نوان هذا إِنَّ سُؤْلِي كُنْ خِرْقًا أَفْرِدَنَّ مَجْوَرُهُ اذهجني قرين سن أورشد سقرن مميثكًا إن سن أفياها في قربد السن ما ونديشي وير أجدر ما واج اتشكرم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان لنسان عدو مبينا إن أسن العبذي أذقرنا وريرهان أثن الشيطان يسمى الكاي يرس أثن ذا عدو نفن ذم ربكم ألم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا وربك عالم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود سبورا بفنون يعرم يسون مي اللي يفغاكني رحم اكوني والهثوبم مي يفغانا لكوني عتشب حتشي بذيك يعلم سويذي اللان ذيكي نوان نغذيقعان أقرغن فضل ربعا ذي الانبي غفيل نفكدي دود الزبور قلوا دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوشيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا إن أدعوث غروي ذاك أغيريس إذا عمزمرا ورزمرا ذا ونكسا المضران غترا وإذا كنا لاعب ذا أثني ذا للطرف هذا قرب غربا في نسان أبوك قربا أكثر لا تراجونا الرحمين التقوى ذا نعتفيش لا عثفا بفيك مخاف وإن من قرية لا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاب شديدة كان ذلك في الكتاب مشطورا كل سد درسان السنجال وقبل يوم القيامة نغد ناظر في اللشن يوني لا عثف ذا مقرآن وإن يكتب ذلك الكتاب اللوح المحفوظ وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الولون وآتينا ثمود ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بلايات إلا تخويفا أشيغ الجنود النفكي المعجزة حشم يشكد فيني الست وذكي لا ننقه الانسان ثمود سرغمت ذي المعجزة إذن ذر من يس إذن مرد نفكر معجزة ذي ساقود ذي الساقود وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بناس وما جعلنا الرؤي التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيان كبيرا ইম্ কি দনন্যনা মি দি মদন উনুখ মেরগি সিম কি দনস হরভি মদন আখনুর তুয় নারণ দির খুরান জখোম সবাই জহন নিস উনি হর্ষ তোয় দম খুান وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال آش الجدل من خرقت طينا قال أرايتك هذا الذي كرمت عليه ذا إن إلى يوم القيامة ذا أحتنكن ذريته إلا قليلا بسن ناغ الملائك سجد أدم سجدا حسن إبريس يزدنان أم شكا نرس جدا إيوين تخرق الغرور ينذيق وقت فضرل في اللي عني فيه لكن ذي يفجر ألماذ يوم الحساب ذر ذوي قدر ينس حسن شوي طري من عن قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مفورا واستفزز من استضعت منهم بصوتك وأجذب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي لسلك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا إن يسه بيسيا مذوذ كثب عن ذكسن الجزة جهنما أما يشتشمن ثنيا للجزي النكمل السحرش وضمي الزمرال ذي سن رفض الصوتيك اسكر في لسن العيال سرخيليك ناصر غشيك أكيد سن ذي الأرزاق ذي الدريان النوع ديثن رسوا عيد الشيطان حجسر وعد غرون جعب ذي وسن شرق وسط عند بركي حفظة نبذيك ربكم الذي يجئ لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما ففنوند ونكن اي ونشرح ونشفين ذير البحر تصرف ما معيش اثني تحن في اللوان واذا مسكم الضر في البحر تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الإنسان كفورا ذير بحرمت ضرورا فلون الغفن وذاك غفذ عم حشان السا مرميكني دين جاغا لفر أترح ما سوغر مارفين فنثم شحر ذنكار أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أما منتم أن يعيدكم في هتارة النهرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا دير بحرمات ضروران فلون الغفن وذاك غفض عم حجان اتسا أرثو قذ مرنة الساخ يسون يوسل جه البر نغدير صرف اللون أضو دي كاثس وحراش ورث سعيم عن نغور فوقت ما كونيير ورث سيكلت النظم أدير سلفل ونظوه يتروزن أكون يستغرق أشرك فرن نشك فرم ورث سبعن أكنا كونيير ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تخضيلا أنشر فر ونأدم نشر كبثا ذي البر أكنول ذي الربحار أن نرزقه نستيذي الهان أن نفضل ثنفطاش ذي الخر يقد نخلق يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا السن مدن السيور كل الغشي سن فينسن ولمدن فكث كتاب ثيس وفوفوس السيفوز أذوي ذكال يغرن الكتاب سنس الفرح ورسلت روح وزواج ومن كان في هذه أما فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا ولن ذكي ذذرغار دل حرص ذذرغار أفريدشي بعد في الحق وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتحتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا وللا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا أقريف بظنك غرن غفينك نجد نوحا مثلا غاديك رضويض سيلك كدو قمنا ذا حبيب وكان يكون سبتارا أقريف مرض غرصا خيران شويتك كني أمر بيس خطي مضاكين أكين مثل دردنا بعض الموت يو نركز فكذهنا وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد عصلنا قبلك من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أثنى قريفك شبرا أكناك سفغا بثمورث تيرور النون ذا في ريخ حشر مدة فمشتوحد ذا بريد بدن شقا ذا نبيان القبري وفزمي رسف الدراض نختر ذا بريد أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا الظلم لي مريطيج ما يرسد طرام ذي الفجر أغرد القرآن أثن القرآن للفجر حضرا ذكسر مليك ومن الليل في تهجد به نافلة لك عشاء أن يبعثك ربك مقاما محمودا اختشنوا النفلة ذكظ ما هاتب به أكد يحيو أكسغيم ذخل المقام المحمود المقام المحمود ذيون ومضيقة كويرهان للجنث النبي صلى الله عليه وسلم إنك ضمع إنك كشمن وقل ربي أدخني مدحل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إنس ربي كشميا أسكش مني الهان سفغي يا سفغي الهان تفك ذي الدصوري القواس ونصرغ إنسة الحقيوساد ذي النفك الفطر دي ما الفطر يتفك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أي ند ننزل ذي القرآن ذيشفان ذا الرحم الممنين ورسنير النور الكفار حاش الحرق ذو اختار وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسته الشر كان يأوسا من نعمد غفف نذم الذي روح من نريث الشر من التذين قل كل يعمل على شاكلته فاربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا إنس من كل يوان يخدمك دين ويوقم ذبفن ونجع المن من همي الهوفريذ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا أكيد سجن غفى الروح إنسن أوليك نبين الروح لنرمد فيه تمسني استعام ولا إن شئنا لنذهب بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ركذا نفغانكس أينك قيد نوحا من بعد ستسف ورث وكر ذكت لك ذيال لكن ذرح من بفيك إمو ركت الكسرع فاللكر فضر اسم مقار قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضحيرا إنش أمر ذي الدكر الإنس ذي الجن أي نشفاً للقرآن ناقية ورجمنا في داوين غسوة يعاون ذي السنواء ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأباء أكثر الناس إلا كفورا نبينا جندي مدن كل المثل ذي القرآن وهنوة جندي مدن حشان كفر يكثن كر وقالوا لنومن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار خلالها تفجيرا أن ندرك السمن ألم ثقم الضرعين أدين فيهن ذي القاعا أسير الجنان جنان أتزانتين يكس جنان تزانتين سجون تصمر هذا السنفي هذا السنفي إيش في نذر حون ذيس أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تاتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن من لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا نغد غضرظ في اللنا إذنني ذي شقه فن أما كزعمد النيض نغد غضوض ربي ذي الملايك كثنى نظار نغمار رخامك ذي ذهب نغد سارض سيهن نيض ورنسامنا لثوريض ألا مثل نزرظ في اللنا أركيته سبحان الله نكذل عفد جوشق عن وما من عن الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قلوا كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ذا شوثيق منعنا مدن هذا من المد يسأل حق حشامي سنن أي غر لشق عربنا بين الشنجو كان لين الملائكه درقع فرحون جذغن مكنويا في ردن الزر فلشن امشي قاع منو ندير المرك قول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ينسن ربي بركام مي شهد ديري يدوان اثاني اللعبة ذي شذرثان ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصمع مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا اهذا كنا عظاما ورفاتا انا لنبعثونا خلقا جديدا ونكني لله ربيا ذو نكف إن انا بريد مثو انكني ضلاج ورسمت استفلا غير ايش وذكرت اثنين سران اشن يوم ذي جهنم ذي كل مراثب ذو السنوس أشنا النوم أسمنتي أسمنتي أقرب قصغارن غثمس أتشعر مريح ذويني دل جزان السن كوفرنس اللي يثنى أقارن الضغامان إيري ذي أغسان إيار كان أدن كر أدن وغالد الخلق الجديد حزب أول ميارو أولم يرون الله الذي خلق السماوات والرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أرزرنا ربي دي خلقني هنا ونثمورث يزمر دي خلق من أثني يقمز دول الزجر لكن إذا في ظلمان أرفغن حشى الخفار قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا إنسنا مرتس عوم رخزين الخرم بفيو تلك حم أسجو ذن مذفكت أكذم ذن ذمشحا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا أثنفك دموسى تسعى المعجزة ذنت سررون إسرائيل ايمكن يد يشغور صن فرعون اموسان ايفن شش شتواش حرض قال لقد علمتما انجلى هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لا اظنك يا فرعون مثبورا اني اسموسا ثار مض في جنيه وعجزة ذبابي جنوان ذنقعان ذر ضرحا أكنا سمنم أقريا فكا زراء أفرع شتس وغض فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل أسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا يفغط نستفق ديثمورث نستغرق ثنك نمالان نستلوذي اللي نيذاش نن يسنن بعديش يوراون إسرائيل زدغة ثلقة عن ننسن مديوس يوم الحساب أكوني دنوك نسلام وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونثيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ذو الحق كانت يدن نزل ذو الحق ليبويذس اختنور كدن شقا حشت في الشرطة نظر النزل ذو القرآن يفرق أثد قرضي مدن استويل أكنت فهما النزل يدخل قُلَا آمَنُوا بِهِ أَوْلَاتُهُ مَنْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَرْضِ خَانِعِينَ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَرْضِ يَبْكُونَ وَيَجِيدُهُمْ خُشُوعًا إِنَّ سَنَمَّصُ فَمَن نَّمِيسَ أَمَّا مَن اشنيدي وذاكني يغران قوبريس مش انت دغران هذا غارين فود المالش جدن اشقران و بناو عريت تص بالشنيش اثن زيني بضد رواه ذننب في النار هذا غارين فود ما و ننسن نهن الطربقه مزيم الطيه هي دعوا الله او ادعوا الرحمن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 شوك كنس في غمس العود مش عشم وان العريم ور ساقد 2010 ور ذكر نزه سلاقر ها جرس ديره مش ينسى الحمد لله ونو نعيق مش ور يساش ريك لي يحكم ور يشاي حد ذمعون اكنت يرفل شدل عظم مث سمور قطاش